أواني أولك زورك الله عما كأو أذن القرآن ورجلته إشاراتك منازل الجنوج إذا ورقت وسائل إشتكان أما أشتى بكر الصديق يا فلان قابلة <تصفيق> شتى. أو من <تصفيق> ده أحللناه من هالأوان زورت أكيد كان ينزل القرآن هاي بلام من بيننا زي نوزل. والزور على أخباري. ده كل شيء شيء. جاء. لا يهجر قلب كين. حتى. آخر الشتات ره واختي كم معناك الصح حبوخو حر أقرب بينكم معناك صح كي علي هي أول ما قال حر كي قولي صحيح هي أول يعني حتى لو لا يشويينه دقيقة جن على لما لو لا يشوكينه ولا اللي يغير النوى ينوبوا لعن الله الواسمة هر تنها وياك إتمنى أن تبعناك بياكله أما لفظك هيشتهر مزمنة دي أبي جد مز كسبله دي شو كر أما مزحمتها كشها هيشتهر مزمنة هلا معناك كي يشوك بياكل أوه. لفذكر الآن تو حديث نسمه بس السنه بزان تشي اللي درس اجه حديثا كان من معانك درس كيو القرانه واش ريتي ايه تغيير خلق واش واش ميتيا واصلت يا نزانم تشي تي يا تشي زور زياد لوالي شتي حتى حديثهش ان درس السنه هيك نابي ولا بيشوا حديثه الزني ضعيف يا بخصي الان من يقين ما يدري مثلا اگر دلالته القرانه كلفلان قسمه تا يقيني ا أما معنا يا معناها مكان السنه مصدر ثاني للتشريع مثالي او ريش سبيل كالرشيئكات هل او يجنفرك قيوة تشلسالو بروجوف تل خلقي ريش بو او او يكا سبيبه او تغييره هل دواقع تغييري خلقكي تل لينكا تغييره ظاهرا دا. رن داخلنا بيه ما بيه لخلقه لابر اوه جائزة خباب اقار جائزنا بخليش ما بيه خنعيشي خلق تالو مستوى خلقه خالده هل تغيير خلقه يرشي نه کسایی که دویانه. آره یهش تو اگر و نه یه سازمان دادگو را میشی تماشا کنیش دیپلیاتگر نه دیو نیست که یه آقای مشهور که نه با خود سونیا با خود سونیا با نجاره چون خون خویتن هم وقتی لب آنها بیار نجاستی نداره اما این بعض زخالوشتی تی کلا بود زخالا که حامل نجاسته زور تكلفیه زور حلجم. اگر می‌سالم به نجات پیش کردیم. نجهرات کردیم یا مثلاً یو اندیز. دوست داریم کردی و فکر کردی استاذ بو رشنبوني ام هنا أم قزيجا جامعة زور مهمة وزور غريبة حقا ما بيتها نصف لهن لعلم حديث او مسألة كتوقف كيل استلال وحديثها تابش توبو قرآن او إني ما علم حديثة ك أو ما هنا جاء واضح أنا بيشلوه أو إني ما كترش لي باسيل كنش ونأبش هل صلا باسيل علم حديث كبشة أما بشي معناته او بشي رواياته كي أما النهار زمانيكا لهر كاريك لكاراني دنياوية مثلا وقت سيرقين ابنين ابيد دو شد ببه دو خاصلات ببه يكي عام يكي خاص تا وقت او شخص لو كارانا قبو ببه چون خياتيك مثلاً وقت خلق بخيات قبوليانا كيك لأخلاق عاميا مورد اعتماد ببه مورد الثقة اگر دز بي اگر دروزن بي با على درجة تخصصا خلق شرينا بنالا لا دوري دو ابن لزمين خاصة قي خياتيشا تخصصي بي اگر نبا هر وقت تيكي دا بي اكا مارا یا پسشكي ابن لأخلاق عموميها مورد اعتماد بي ولا او زمين خاصة قي متخصص بي كالا قرآن بيان امانه بعبارات اكري كشكي الشيخكي مدين يجب باوكي يا أبا تستأجره إنا خيرا من استأجرت القوي الأمين خويكي هو تخصصكي شنك شواني قوتي أمين. أمينكي أمينكي يجيبو جاء أخلاقه أموميكي أما يوسف لو يتشون قزي قزيي حفزي خزائنه أفرمي إني حفيظ عليم حفيظه بوك أمينكي بو إن عامكي أمان الدارو لأنه لا يوجد إدارة أمور كشاورزي وخزائن وما نبكاتل لحرز مينيكا أبي خصالة عام ببينه أو تخصص خاصة جاء أما بين بنو رواية لروايتها أبي أو شخص أخلاقي عامي نور دي عطماد وثقة بي كبالتقوى تعبير اللي أدريته بعدل بعدالة تعبير اللي أدريته وأبي تخصصي شي لعلم حديث أبي كأوش بحفظه بالزبط تعبير اللي أدريته لا تقوى قصها لا بشي حفظه بالزبط كيش ها قصها قصها غريب كأبونا أخو ماانش آآ وثمان لباشا كمجتمعي إيماني صدر الإسلام أكريبا نوتا سابقين السابقين أولين هاروا سائرين للا يتريشا هاي الا قرآن كاصحابي بيعت الرضوان مرضين تزكيبون اما غير اصحابي بيعت الرضوان ميزان بو حكم كذنبسريان اتباع لسابقين اولين وعدم اتباع داي لبشي تقوى اوش تايوا اهل السند لسري ينبوون بيجغا باقلاني اويوا اهل السند لسري اتفاق يانكروا كهركز في غماري خوي بمسلماني ديبي أو الصحابية والصحابة وكلهم عدول، هيك مبنوا أساسين يوم يك يقلل بدليلتين قولا كان. أقران شو؟ أولي الصحابي يا صحابي خساك ملزماينه بيت سول له خدمة يا بني. صاحبي كان موجود اليوم يكتب لي يكتب لي 300 ريال اخوات تجويز تفرخي واياك تشدي عمو مؤمنين بشكيني كاينه هو دي شيء زايد زايد ا اولك السابقين اولينا اولك لاصحاب بيع الرضوانه <تصفيق> ماشي اخوات سنه لين قال مثلا انا كنت لابس شي حفزه شخصي شاد ذهني وابو بيت كشتي اللي بيجته لا جاء صحي انا اوعد غيري اوعد غيري اوان هر كسيتر اروانين ويبزانين اتباعي باحساني بوا سابقيني اوالين هيوانيا حياتي هيتي او اوش لا تقوى جيقسانيا اقر نيتي باهر ديباتي اتمن غيري اصحابي باعت الرضوان بوا اوك حكم كرير بسر بسر يال لزميني تقوى او خصال عامكا أبي بروين زين لأ الذين تبعهم بإحسان يعني. أقول لو أنا خو أبشر تاريخت بيانيا كم؟ أقول لو تقوى مقبول؟ أقول ما مرد. جاوختي وايش إنسان خطاك لا حكمك لتاريخ تاريخه واي نسرعوك ما متابع ورانا متابع نبي. أما واي نسرعوك هذا غير متابع ظلام شبك أو أنا مكلفه. رنا متقيبة وغير عدل ذلك لو زمنا رنا عكسي وبيظ بالام شبك خوي وهو حكم قيامتنا او الحكم صادر صادرك حديث حديثي الى ورنقره او ايش داعي او انك ونبي اقلو اما حديث الى ناقم يانيت الى قيامته جاكاري توابو نعم ملو اعزان مو حديثي الى ورنقر ايه جاء علي ريشا متوجه بانك اصطلاح وادوا يبيابو مسألة الصحابي وتابعة وتابعين اوش الاصطلاح القرآني دي أبوايا تقسيم أبوايا كالسابقين أولين من هنجابقى الذين اتبعوهم بإحسان مثلا أبو هريرة الذين اتبعوهم متبعين أو إصلاحة قرآنية هم متبعين خالد بن يريل لمتبعين فلان لمتبعين عبد الله بن الزبير لمتبعين حسين بن علي لمتبعين حسن بن علي لمتبعين السابقين أقر تال لحزة هجرة نبي غاية تال غزوة بدر جل هو لا يتر إسامي شكاو راحت مردم هين أبو مسلمان أبو ايه دي دعي اي أمينته كتاريخ تر تحقيقي تياب كريك كيلا متبعين كيلا متبعين او بوبشي هينكا بوبشي تقواكا و لولا يشو هرواكا وطمان قرآن بيانه هاكا عزائي المجتمع الإسلامي جهني منافقي تيابا دي, دي ايه وزورك شيء يرد على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اتلو لا اعمال لا الصحابه كلهم عدول بدليل وبمبلغ لا بل يشتمل قضيه سياسي كانت كدزمان يذكر ديو قيصر دسيانكر بحمله لنا الصحابة بو امان سديباد كان فحسب كم نعمل قاعده ابو بكر الصديق هل اخوانه من عيان كان امين عشان كل فرز زمانه لا ترى وكره كان كل حسابي السابقين الاولين لا قال اوانيك كمولك يا عضو يعني هناك حكم قيامتي بهم ولم اول كمرجع عضو دي هنا اوابي نعم ضمن الحساب اخوا جايكم كله من اول والسابقين اولينا ذا هل سيضرب في اتباع ادم ادم اتباع الاول بالحساب الكريم هل كفرنا اوانيك انفاقه قتال البر فتحا ولو قوانينك لا يفتح بو هل شن هذي ولا يفتحش غير مؤمن بيتر وعدي حسناء يبي يدروه بلان فرق يعني هيو أمه لجاء ووين يبكيت وهرو أختي حملكرة مثلاً حملكرة أوانيك ملكي عضو يعني هنا بيجري لجل أوى حكم بسر كسا كمن لجل وكارا تو شريك ما قلت تو زدي خلافة ميت وقت أواني خلافة يعني لبينبرت أوعدم يبصي أنا كافر يقول تأمش أمدار جلاد أصحاب ملكي عبود لجل سابقين أولين وهي مورد هجوم قرار كتفكيك لم لا أنا تفكيك ده بتفكيك حنلاه كايدر وإلا أوى أبوه دنيان وبسراع كسابقين حساب ينجايو هنا تو الحمد لله دبارة إن تصوروا اشداروي داب الامكار الكرامي اما لكارهك وكزور شتنفقها ولا مار ام عمل اخوي عمله زد ديني اما شخصك توكناك بس ريال كمك عامل يزدي ديني حتى ابن تيمية مثلا اما اخوي كفر امكار طلع شخصك داري كافر رانا شو معلوم اصلا لا حين بجد اجتهاد خطاينه كذب ايوه لا عمل مثلاً اگر اصحابي ملك عبدالعي استنواعي هل من مكلف من ملكه لبرابرانو ورسلين ورسلين ورسلين ورسلين ورسلين ورسلين ورسلين بلان لغلاواء حكمناكم بصراك آخرتين ورسلين جوال هو بدس ورسلين اما لبشي تكليفك آرواني دي آه لسرم أساسه كار زور معاور كمحدثين بيكن بخطر زن راو جرأتي او نبوه بكاري تيب جاء أجر شتري فيزر فيزر سالين تربيه مثلا للإصابة ابن حجر الله شخص الصحبية أبو شو كأبي سمعت رسول الله قال شو خوي وتو يا سمعتو بصحابية أجر دونا فليروا يأتي عنك السمعتو دونا فل ماذا في ما الذي بنفريش بهر قينا كوي سمعتو ديار أميتل عدل دونا كا فالصحابية جاب زاروا دونا أبي وقت السمعة ولي قبلك كعدالة ثي سامد ربي علي سمعت وقلت لي يا صحابي سمعتوش قبل السمعة ويش لبره كمشون عدلة خام الدورة أقول لبيش من سمعت ولي قبلناكم عدالة ثي بينا على خليك بس سمعتو عدالة ثي لو ليش سمعتو غير لبره قبلك كعدالة ثي دولة زور واضح كزور يقلوانه والإصابة وأصل الغابة أن تفرق عالم على جاه هم الله ينوكا المعنى أولك <تصفيق> يعني أوان متقينين ويا دريان كلنا يمن مكلفين كأوشت كا الرعاية بين بو من وإينه شبه هب يا بو من مكلفهم مك كأو خبوا لك ولا زور زور لتقوا نزيك سابقين أوليني قزي قزي ورقتني هنا أنا بشي تقوا بشي هنا كا بالتعبير إصلاح قدرتك يعني سر بشي زبط حافظك بالضبط بس هي المرحله هاي كمر عليك توجهي متر يك بكراويك لو وقتي وركرتنا تلقي دو نقاه داري كرم وحفزي سياده ا او المرحله الاولى الزور الاساسيه فرزك عندك نفر قد ايش شاغلين دولسه اساس درس ایتر آوانه لگالیان بو استوایی هاتو جارجار یک اشاره کابو مطلب ازور مفصل یا اصلاحاتی که دانه و بیان کمعنیه تایبتی خویه. دیگر لدواری تو سیالیک نفرشون جل اسناب دانش لواجنسه. بعض لایشاراتی اول اصلاحاتی اول می بینی. دوایی هر آوانه ولی که می بیند با دستگاه تبین کردنیان رن وقتی وابه لرن وقتی وابه خامران عکسی او اینکه حموش تقریبا تجدایکه. دي السابقين أوالين كوهر وعديك ترتها ااا كمصالة الدواي أو كبلد لاستلاحاد أزام إشارات شيء أو إشارات ب شيء أو تبين شيء أو فلانة أو فلانة ما أول فردك تنهاجارك قبل اقصيبودياتي رجح حجة الوداع بو صوت هذا زمان فل يحزم يك لو دو راحتا دني يخوي بيناقة يكتر دنعك أجانى ك او دانا أو دعنا حفظك أو إبا إيجارندو خوازان للتشي مقامك إيجاريتوا المقدماتي تشيبوا هي شو أو أختام الحقاتي تشيبوا وزروفكشون بو هي يك قولي مجرد نقلك اما اختزاي أواقك نتنها تقوى شرط او أو إيش كتشان للخدمة يا وين تشان بيه ك لو أنا نبغيت ما صنحى في زى زعيف بدواء وش لا أذاكر نقال لو أكى أذا اختلاطو هنا اشتباطه شبه ناب الجاري لقى الجارية الفقى خايانك أأمشهم اقتزاك ك حتى لمتبعين بأحسان شا حتى احتمالا لا سابقين لبشي بشي نجاهدار لبشي لا بشي حافظ كاه ماشي زبتكه زبتكه باجدة تذكره ألو أنا قصب كه كزور كار وسيابي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 مشهوری سنت هم هر چیانی ای هم جنب کرده و شت کتاب که اگر تدوین کرد زور زور مهم است. مسالیا به هم کتابانی تل. آموزشی تو زور مسالی مهم نیست اونو. اصلا ازم گفتم نت کویت اول کیاد استفادتم چون آخرش هم بعدی تجین نزدی به مثلا الان اومدی. ای جای استا اصلا چونش رو اما یا کراس آب بروینه اصلی تدوین خودی امامی انا اسري المسلم مسلم انا اسري انا مساله اواه اوي أويتر أويتر أويتر. جار او تبي لتعرفي تاريخ كبير يا شرح اصحى تاكوين نتيجه جيريا حتى هكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب توشي كنا هو اما من شوب وبشوب هذا مو عذرنا ثاني جد واي اجا مثلا اجينا تبعي الاستاذ كي او مثلا ابن المديني انسان هيك كقسيي ترجي اعتماده يا امام احمد قصي جي اعتماده ان جا او زين بو استاذي خو بالتدريج ارينا صرت هاجيين الصحابه او يعني صحابه بعنه عامه لويش اوت واوت ما نكري يعني تجديدك لتوالي طبقاتك و رنا أفرادك لا أن تبغاتي شئ إخراج بكريل دبر مثلاً هاتوا شوي لاي سلطان كتبوا فلان فزخين لفلان فلان وفلان وفلان للمحدثين شو حقي يك لوان و يعني لبا له منش بقى قالوا له الله با جاء هذا لا جا لبشي تقوى ولا بشي تخصص ا وبكرن زور زور انبه و اخلاق اعداد زور هذا يعني شنو كيك زور تشكي كيك دوره ل علوم الاسلاميه كمبناي لل ا بناء نابه بتشكيف فإذا كانت الظهر صادع ناس لك بخاري شكاري مسلم شكاريه كإنسان كواع إنسان بتهوه معناه اعتمادي فيه بك وزهر يقولوا تبقى لا تبقي بيش أواهر وعلا تبقى بيش شوك إنسان وقت بي ركاته ولا وقت السيدي أو مرحلي نقل حديثه كرني أو دوهمه أو قرني سيهم مثلا إمام بخاري قولي أفرمي لهزار شيخ كهيج كاميان قائل بخلق القرآن نبوه من روايات مكروهجه اذا قائل بخلق القرآن يجبه حديث روايات لوان وان لواني واعنى هنا هنعن موردي اعتمادي خوي بوا وانا كان يجبن كأو يعني تحقيق بكري او باريوية مثلا لازار مقر بلاي نيوية دعا ونيوية هرمينة او عنه كموردي اعتمادي زور زور و او باريوية كلا دعان حديث دعاني يعني خوش تكهن انا انا بتمن نجر واقعيتني ده نجر وكتم سرك المجر خاطر اخونا حديث سيدك يعني ضروري مش البخاري مو من تكرارات انتخاب جي جاء ارادني امام او ام سيصا هزار حديث او انا يكيتلشن هزار حديث بس وقت كان صدرانه تدل شيء لدواي التحقيقات نهر الرمه ف... لدواي التحقيقات زور معتبرته مثلا حديث اويتيانه بين انساننا بين لبقيشي ك هنا لا <تصفيق> <تصفيق> ادويه امام نوي مجبور به تعويل كابليه على متجنيكاء او انت جنكاء حرنب ولا وقت حسان انا بدي افتخاره الشافعي ولا جنكاء يا حنديم يعني مثلا او حديث ساب او حديث ابو خاليابك لجرد درختي سده المنتهى شوار نهر درهات نيل وفرات ودوانش بو جنبه تا امام ما حديث حديثا كم جبلون بلن توجهه لي دفرا تقول كأودع أنا كشون أروح نبوي السماء صادق صادق يا المسلم شاط تأحد دام يا أولي كرويا كسيته أجر الصادق أنا ذو خوشت می‌کد وای انسان باتمنانه و برخورده که آقایان همین کشف کنن آقای کیتیش؟ آه، آمیش باشه روایتی حدیث، جا اما یعنی وای کاری دکرایه باشه صحابی که خویی ندروی آمیشی نقداری کی ؟ظالم آقای کیتیش علی پیشگوی تمام لحدیس و رجوع به قرآن جالوس را بیتوه زور كم كالي ليك ناس جالس بون منام وزلعك ااا هن شون بقرآن حتى تصحى الفاضي أحاديس شو بقولي؟ أمدار <متحدث> علمي <بعضك> علم الرجال؟ بشير بعدك <متحدث> علم الرجال؟ نعم كتير بيبون إنجانية كم زور إن وقت مثلاً الميزان و كتابان للقبيح، تاريخي بخاري تاريخي كبير دعاء ابن أبي حاتم، أبو, أبو حاتم وابو زرعي رازي، تكملة تكملان كوا نوا يعني بوضع الجرح والتعديل لأنه جودا، وكتابي ما كان تجكاء تهذيب وتهذيب كهي ابن حجر. أنت غير أبي شبن على الوان يترى النتيجة كيف يجرى فعن كالثقية أو الثقانية أو, أي أو أي. التصوير يا التعبير القرآني التمثال كجماعكي التماثيلا فلا ينفقني تصويركي سبق أن قلنا إن الإنسان فطر على أن يؤمن بالله تعالى خالقا فاعلا كفعل كفعلي شريئة ربا إلها وأن لا يشرك به من ذلك في شيء ولكنه دس نفسه في ضد ما كان مفتورا عليه فأشرك به سبحانه ما لم ينزل به سلطانا إنه كان ضد من الا إلا أنه لم يبلغ أن يشرك به سبحانه في الذات أو في الخالقية أو في الربوبيه وإنما كان إشراكه في الفاعليه مش مؤثره بالذات منه أو وفي الألوهية كفرمان رواه فرياد هذا وقد وجد رؤوس مريدي متاع الحياة الدنيا طواغيته أم من أول يوم بغيتهم في الشرك في الألوهية بشطريها شون إذ قد رأوا أن ارتكاس الناس في الشرك في شطر المعينين فريادرز غيري خوادروس مكرير يقطع صلتهم بالله فيطوعهم لكل ما تملي عليهم الله وقته فريادرز غيري خوادروس قبول كن جاء زليل أبي فرمان روا غيري خواش أتوى نحو مكابس سليم وكانوا أيضا رؤوس رؤوس كفر هم الذين يتخذهم المشركون بالله في شطر المعبدية آله وفي ذلك ما فيه من التمهيد للاتراف والاستكبار فكان وترجم أن قد قاموا في تيسير أمره بشطره الشرك وتأيده وتعميمه بكل ما قد هداهم كبيرهم إبليس إليه ورأوا أنه من العسير الدأب في توجيه الوجوه للملائكة وأرواح الميتين والغائبين من عباد الله زور سختة هميش الدوابق كبير وبكات ملك المسلل بيعوا التمثالة كيبو دل اسبكري وابو التمثالة كيبو بايت الله تدقي وروي من العسير الدأب استمرار في توجيه الوجوه للملائكة وأرواح الميتين والغائبين من عباد الله المتخذين أولياء من دون الله والاستمرار تعليق القلوب بالطواغيت العاكمين بأحكام الأهوى الا إذا كان هناك دائما ما يذكر بهؤلاء وأولئك مما هو مشهود تمثال فكان أن أمروا بعمل التماثيل وغيرها من المذكرات فالتماثيل وما إليها إذن من أعظم أسباب الدعوة إلى الشرك أشخد شرك بانتر وجلي أن الدعوة إلى الشرك زا أمر زائد على أصل الشرك وإذا تذكرنا أن الشرك أكبر ما يرتكب الإنسان من الآثام استبان لنا حكم صنع أو اتخاذ تماثيل وسائل مذكرات من يدعون من دون الله أو من يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله خذي الشرك دورة نقناها دعوة بو شركو ترويجك باتمثال لو بانترابين وهروات تبيئ استبان لنا حكم الأمر بهذا أو بذلك تاغتك أمر كابا صمع مثال وكذلك التماثيل وغيرها التي يعلم أو يظن أنها ستصبح أصناما لا دا يظل الناس لها عاكفين وعرفنا أن الذين يأخذون التماثيل وما اليها للعبادة، وهم عالمون بما يفعلون، عامدون بذن أمتيك إن إتباع مشركك أشد عذابا من المرتكبين الشرك نفسه، نفسه فقط. كسيف قد مشرك؟ كم ترى عذاباً لو الصانع تمثال مروج الشرك قبل؟ أستاذ روش نبيته أو معناه أو حديثك؟ أشد الناس عذابا، ويجود دينك، ثم كا ليا الشو راح الأم حديثة، ارتباك يبون أشد الناس عذابا، لو عكسي لك إياك أوابي، شو لو الناس متوانم هو كبير. تاله سؤال،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 فرعون كمتل لو عذابي مجسم لأول مجسمة فرعون دلسكروا لأتبيني أواكره كفرعون أول ممثلة شون آمر بفعل فاعله وكي يذبحوا ابنائهم خوين أبو. آمر بو أبو ولا يخفى أن الآمرين بصنع التماثيل يعدون عند الله من صانع التماثيل بل إنهم عنده رؤوس الصانعين كما أن الآمر بتذبح أبناء ابن إسرائيل سجل الله تعالى عليه أنه كان يذبح أبنائهم بل أخبر أنه عنده رأس لذو فلا يرد أن الطواغي اكبر الناس إجراما فيكونون هم من ثم أشدهم عذابا فالأول ممثل أبي لأصر الله روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال سمعت النبي وغيرهما عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله من سفر جايسة دراء حادثة جور جور هن هر كامي ربتي بحالتك وهي كابي جيخي بدوس ديتو <تصفيق> لقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فرده كي أرزان كبوبة هناك تاقر كبوب كتماثيل فلما رأاه رسول الله هتاكم في لفظ المسلم فقال أخريه عني وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله يشبهون بخلق الله جائسة يشبهون معناه ودعية يشبهون يا نشتي وخلقي خوادي وزنان يا نا معناه قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين وفي لفظ مسلم قالت فأخرته فجعلته وسائد على وفي رواية اللهم واللفض للبخاري إن أنها قالت دخل علي رسول الله وفي البيت قرام فيه صور ولفظ مسلم وأنا مست مستترة فيه صورة فتلونها اختلاف الفاظين فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقالت قال وقالت قال النبي من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصبرون هذه السور واللفظ مسلم الذين يشبهون بخلق الله وروياه عنها الحديث بلفظ آخر أو ناس لفظين وأبزاً مختلفين وأبزام لغة أخرى من سجدين يمكن ما يدو حدث يعني شيء اختلاف في, في الفاظ أو حدث هذا وايد تحقيق ممكن سنة ذكانا فيك وهو أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه, فعرفت في وجه الكراهية فعرفت فقلت يا رسول الله اتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله ما ضالوا هذه المرقة قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقته قال يا رويت يا أنا أميوكش أمي خلقيخوة رسوله الشبيه بخلقيخوة وأبيه يعني كا يجاني تبك، ولن دوا يقساكن ك، لباهوني يشربوني أنا وزاد مسلم في رواية أنها قالت فاخذته فجعلته مرفقين، مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت، عكس غير ما أعرف. شو اللي محترم بودا يجتو يزعل وين ما ورواياهما وغيرهما, وغيرهما أيضا عن ابن عمر أن رسول الله قال إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ورواياهما وغيرهما أيضا عن ابن عباس أن النبي قال من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنادخ وفي لفظ لمسلم أنه قال سمعت رسول الله يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وروي عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل ومن أظلم من من ذهب يخلق خلقا فليخلقوا حبه هذا الرأسا أو ليخلقوا ذره وفي لفظ مسلم فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبه أو شعيره وروى البخاري جاد ويقسى أو حديث البخاري عن أبي جحيفة أنه قال النبي الواشمة والمستوشمة وآكل الربع وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين وروى البخاري أيضا عن ابن عباس أن النبي لما رأى الصورة في البيت في بيت الله لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام فقال قأتنهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط وفي رواية الله عنه أنه قال دخل النبي البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة هذا ابراهيم مصور فما له يستمسل ورولاهما وغيرهما عن أبي طلحه الأنصاري أن رسول الله قال تقريبا هيني مكرويتر استيعابي حديث صحيح ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره وزاد في روايه الا رقما في ثوب وراى مسلم مثله ولكن بغير الاستثناء رقما عن ابي هريره وفي روايه لهما عن أبي طلحه انه قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره وفي لفظ لهما ولا تصاويج وفي لفظ المسلم ولا تماثيل وروا البخاري عن ابن عمر انه قال وعد جبريل النبي فرا فراث عليه تأخر حتى اشتد على النبي فخرج النبي فلقيه فشكى اليه ما وجد فقال له اننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا عصورا وروا مسلم مثله عم ميمونة وروا الجبريل ديرهات تأخروا ديرهات ودوائل وروا عليه تأخروا تريث وروا البخاري وغيره عن عائشة أن النبي لم يكن يترك أعمى مهمة في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه صليب قزي قزي عكس صورة نية قزي قزي ارتباط للأرشرك وخرافة ونجورشتاني وروي عنها أيضا أن قالت قدم النبي من سفر وعلقت يعني وقد علقت درنوكا فيه تماثيل ولفظ مسلم وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل وذوات الأجنحة فأمرني أن أنزعه فنزعت إثناف الميترينة ونخلي ذوات أجرها فقط خرافية كأن النبي بدأروا هذا هذا في تماثيل من قد تخذوا من دون الله آلها وفي التماثيل التي يعلم أو يظن أنها ستصبح أصناما يعبدها الناس فيضلون وعما غير ذلك من التماثيل فليصن عليها متى زيته تماثيلك مروغيشات فليس صناعه هي غير واتخاذها من الحكم غير ما ذكر مما سنبينه ان شاء الله بعد مقدمه فنقول اخر ليره هذه أبي دي تراوي فين هو بالقران زي ان القران مقصود تمثال او الصوره امانه اراه بعدين باقي لا او الصوره كصوره السبع كتماثيل ديايا زوري لفقهاء يا أغلبي فقهاء ألين شرعوا من قبلنا وزاين زين دروس رابي أجري من قبلنا يا زابتي يا عبد شرعوا من قبلنا لحرجيك بكار أبريان قد أخبر الله تعالى أنه سخر لسليمان من الجن من يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ولفظ التماثيل في هذا الخبر مطلقة إلا من قيد ما يشاء يعملون له ما يشاء جاء سبزين أم يشاء أي إنهم كانوا يعملون له ما يشاء لا ما لا يشاء وجلي أنه لن يكن يشاء أن يعملوا له النوع الأول من التماثيل في آله باطله وأما غير ذلك فلا دليل على أنه إنما كان مشروعاً له أن يشاء منه بعضاً دون بعض تخصيص يترنيا هرأى وليه معبودين من دون الله نبي دليل يبقى تخصيص يترنيا فلا يجوز أن يوقع أنه كيشاء منه كيشاهد رخصاً بل إنه لن يرد في شريعتنا فيما روى عن رسول الله من أحد كذلك ما يدوم علاقة بين التمثال والتمثال أو تفعل بين الشر وحيوانا رئيه ابن عباس حديث وأما التفرقة بين تماثيل ذوات الأنفس وتماثيل غيرها فان ما هو موي عن ابن عباس لا له من حديث المرفق الصحاح بل كل أنواع الوارد فيها إن الشجر ما عنده الشجر أقول يقول له خلق فإنه وارد في واقعة خاصة لها لا لها لا قصمة لا دلالة فيه على التفرقة بين تصابير ذوات الاستعداد للحياه وغيرها كف قال أن ما قاموا واما القول بان ذلك شرع من قبلنا ليرج او الدليل بزان جاء بزاني الجتر وقد واما القول بان ذلك قبلنا وقد جاءت شريحه انهن حالا يذكمن من العلى نارا ما بد فانه شيء يغلك بيان زعن يعطي تعالف خس اتين من بما عرفه حق ايمان من تعالى ولد عملك وخطا اجتماع حلابه الملك ما هو شيء فأما اسم الأول فإخبارتون في تعالى وصفاته وبيان حقيقة صلته بالكون والإنسان وفيها لابد منه من معرفته عاذلة صلة صلته ماذا يرى بهم سونج فلا تلفل لأخر إبائل والتمنى كابل لجيوانية لجيوانية فلا شيء إنه قبلها فأما في اعتخادها مستعب وصول وفق فأما الأول أنه في الفترات وذلك نشه الله للشرائع إنما هو لمصالح العباجحة للعقل جلبها ما أسنعر من الخل منها هذا زيل الضي كل كانت من جاتها جزيره جزيره جزيره جدا جدا جدا جدا من جدا جدا حكم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لكن جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا الامو بجهاتها المتعددة في كل زمان وكل مكان فتكون الاصول المتعلقة بحفظها ثابتة ايضا في كل الشرعية او بشي قواعد عامش فاظام السيء من قهي هو وكان وكوان العبد يفذ الله وغير ذلك مثلا واصول النظام الاقتصادي من النعم جميعها مخلوقة للبشر وكوى اكلها الناس محرر وكواني كلهم من من رحل اما الان اقوي انفاق العرف نفسي وكواني محرمات من غير ذلك كذلك. أصول ثابتة لا شأن لها باختلاف الزمان والأمكانة والأوضاع فلا يتعلق بها نسخ ولا تبدي كواب وقواعد عاميش لا يجري أما الشرعي من قبلنا لا يجري من بعدنا يعني سالفروع وأما الفروع فأتي منها ما قد تختلف من الشريعة الأخرى يعني أبيش بيت الدباش بل ومن ظرفين لآخر في الشريعة واحدة يمروحكم حرمتي أدري بياني الظروف أقول ريحكم يبقى حياتي أدري مزر أبيش بواتي أصلا فقد يكون حكم أمر ما في الشريعة إباحة ثم يبدل مكانه في الشريعة الأخرى تحريم وقد يكون العكس وقد يكون غير ذلك ولكن ذلك ليس يجري في كل فرع زورك هم بيته دائري نسخ هم أبوه نسج ذات غابوا شرع من قبل أبوه تبيني سنة وكتاب ولكن لكن ذلك ليس يجري في كل فرع فإن من الأمود في مفسد كذلك في أي ظرف كان مثلا حسد هموت يا إذن إيثار تهر خراب أذكر ذنها مشار خراب أو هروا نسخن ولا تبديل شو علتك الثابتة <تصفيق> كوابو حكم كبتة فتليق التمائم وقول أف للوالدين وإذا أُسلم مما بشعب تابعة من ثابتة وإن للمصالح او درئها للمفسد تابعة لظروفها التي يجري فيها مكر جزئياتها تنبعي ظروفا فطعم لحوم ذوات الاظفار من الحيوان والشحوم من البقر والغنم وهو امر في باحه على المسيطيب كما هو الشأن دين الله مثلا يكون في ظروف او في الغيبن اسرائيل فيها ويظلمنا ملبة لمفسدة المد في البغي كانت الاغتيار بيزور ترين الظلم اللي استلمه التوسعة على الغين الظالمين ومفيتا لمصلحة تذكير المقترفين للبغي والظلم تذكيران بكرين ياريك اخرى اما ساحر ادامي بي اللي البغي تركه يكون في قد رزق وتضييره لو يتذكير وعند ذلك يكون الحكم الحكيم كذلك لذلك التحليم هذا يحرام به حتى إذا يرظف فلم يكن في ذلك الأمر الجلب أن تلك المفسدة مد بغي وإفاتة لتلك لتيك المصلحة اقتضت الحكمة تغير الحكم من التحليم إلى اللباحة أمانيك شرع من قبل وشرع من بعد نسخ أجرشتان يتعيد هذ من الفروب الذي قال رغم وإنما يقول لنا إذ خامعك لي في دليل شبتي اول الأول سور تنبيته و اذ تبين الامر فنقود ان العداية المخصورة قد بنت ان العجlide المقتضيه لتحريم صنعه المضاعات والتاشخدق بخلق الله استغؑف ك اوهك друг لنرى بي ضر Pilat مضاعياناتي بعد give أقر قرار به بمفسدك أم تشبيه به داخل همي شهر بو دي شون تجوز كرا وابو سليمان مم كرا بيد كريتوا عن تشبيه المفؤول فإنك مراد منها تصويره بخلق الله نهات لتحرق فقلوز تحرق حريفك كان صار ذواء كان صار لا وحين وهو به عمل تعمل يوش عمل بخلق الله أصنع خريف تصوير تشبيه أقر بو معناه دك سليكا أنا أحن على أهدي محمد وَإِنَّ ان تشبي هسايل ام بحك الله مِثْلَهُ جعلها مثله و اتمم تشبي هاي تراويات بهي تتحيز القسم بحجم بحلال بلا مصنع امس بحلالا بحك الله كان يشب بهما ميحلى بيت زهر مقدمك يهون الله هل هو هل بحيته اخر تشبي هل بحيته هل بحيته هل بحيته هل بحيته هل تجري قال ربهم ان ويخاف من يخلق لا يخلق لا, من لا يخلق كما يخلق, ومن يخلق أو أو من يخلق بمن يخلق لا تشبه بالله يخلق يخلق بمن يخلق تروابون الله او الله أو. أو الله بخلقي. والحاصل أن القول بأن المراد تشبيه المصور تصويره بخلق الله يلحق تصميما من الأول فروع الذي لا يختلف من شريعة لأخرى. أي الشرعي شرعي من قبل ومن بعدينا من أجل قرابة الشيء معنا الأول. فإن قلنا بتحريم التصوير من حيث هو التصوير وهذا الصور من حيث هو الصور بس من بدء قلنا. ما كان أن يؤمن له من التماثل ولم يستقم القول بخلافه عن ذلك. يتحاشى عنه كل من كل مؤمن بكتاب وكامل بغير سليمان أم الطابق إذا كنت صنعك واتخاذ محرارة فإذا كان قد التمثيل اتخاذ حين أهلين لم يكون رمينا أهد فإن أونته أن تحمل ودفاديث المساء ليس متعلم وإن قد وقد وقفلنا إذا يجب تأمل الأحاديث والاجتهاد في فقه عبارة الذين يضاهون أو يشبهون لخلق الله زينا ميانيش عبد إدراك ذلك لفكريم عجل <تصفيق> على نفسه قوي تمسالي اصولي اصول الفقه لمن قد علا على نفسه ان لا يستدل بحديث الا بعد ربطه باصله المقرر في كتاب الله مثلا لعن الله الواشما فلا يغيروا الاستدلال الذي نحن فيه فتقفي هذه يد يدخلوا كما دخل قله اعبدهم شبه به هي ما شبه الخلق كل تمام يشبهون بخلق الله ام مجسمة مشبه به يا بيقرا هم مشبه به كوابو هذا يشبهون الله بخلقه فلا يكون المشبه الذي يجب ان يكون غير المشبه به الا غير خلق الله وغير خلق الله وغير خلق الله الخالق فيكون المعنى اذا اضفنا الى ما مر ان يضاهون متروك المفعول لمحطوف المفعول متروك المفعول لا معانا فهذا وقت تركي اكري شون هدف ينكيه هدف بياني خريفي على كيه فيكون بمعنى يفعلون المضاحات اوليد الذين يفعلون المضاحات أي الذين يعملون تماثيلاً من يدعون من دون الله أو من يشرعون الدين أخي وخي قصية وهم عالمون بما يفعلون عامدون فيشركون بالله بعض خلقه فيضاهون بالخلق الخالقة وهو الذي خلق السماوات أميش تشبيه مخلوق صلي سبعين حلا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وخلق الإنسان من نطفه وللنعم خلقها والخيل والبغال والثير ما لا سبيل من خلاص لغابون الزيريل والثمر والشمس وكم في في وصوت ومسود أخذها تبلغ من التحني وأناكر تلك لما أول هو تعالى يبين في من الأحادي الروي الأحادي المحدناء وقرى ولا شللان فازق عولف زمان كفان أني أكذب لا تعذب لا كان ألافا او عن الملال فلك اليه نكس اوليدا كلا ننزل اشتر من في بلا نماتتهم جيه واتص وظهار ايدا يهرات اهن بخلقه بخلق من مهبو الذي احبو من ويضاع كرنا بالحب ايقف شئة الرؤى ومن به مهلي ثم الميث فلنبيه الخالق كما ينبت عن انا كل دعو مكف ذكي في الاري الامتهاب منعن الى كامت المواحد وفعل ان يكهي غير انا يلمز انا كمات انه ادف ام ندكيث وسعاد ونور عن مولده يبين الاحذف اللي نذجد الان حيجوعات انحنا عاد الذي نعب اذا اكفت احيليه بحق هذه والخر والخور والعلم يارانا يكتب في, آل. في القرآن بإذنها. يرتفق بإن. ولا, يلت... ولا تلتفس انها النهام ما جاز جعلها مرفقتين طيع التماثيل هوي على انه لا فرق بين الكامل وغيره من التماثيل نحونا انه يحرم التصوير من حيث انه تصوير ودسيكيش بينهم ويحرم اتخاذ الصور من حيث انه اتخاذ الصور وكما سيرنونك الذي كان في الخير ذوات الاجنحة